وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها بسم الله الرحمن الرحيم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 بشيء من الإيجاز إلى مسألة وهي هل البسملة من الفاتحة أو ليست منها وقلنا إن من أهل العلم من نظر إلى القراءة فمن قرأ بقراءة البسملة آية فيها من الفاتحة لم يسقطها ومن قرأ بغير ذلك أسقطها. ذكرنا قول صاحب المراقي وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر جمع فيه بين الأقوال. وأشرت عند إذن ذلك المحل إلى أن هذه المسألة لا ينبني عليها بالضرورة مسألة الجهر. يعني إذا قلنا مثلا إنها آية من الفاتحة فإن ذلك لا يلزم منه أن يجهر الإنسان بها لأن المتبع في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يجهر أو لا يجهر فإذا قلنا إنها من الفاتحة مثلا أو إنها من السورة كما في بعض الأحرف السبع وعليه بعض القراءات وهي جزء من الأحرف السبع. ثم ثبت عندنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها فلا ملازمة بين هذا وهذا هذا يكون على بال منا قبل الشروع في الكلام على هذه المسألة على هذه المسألة حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ومقصوده أنهم يفتتحون القراءة كما في البخاري يفتتحون القراءة وإلا فإن الصلاة تفتتح بالتكبير الحمد لله ومضى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وحديث عائشة رضي الله عنها أنه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ليس بصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبس من سرا وإنما فيما سمعوه فيما سمعوه فيستدل بحديث عائشة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة لم يكن يجهر بالبسملة وهنا في هذا الحديث يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وهذا أيضا هذا ايضا لا يدل على اسقاط البسملة ولكنه يدل على ترك على ترك الجهر بها وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعليقا على حديث عائشة السابق قال بأن عليه العمل عند عامة اهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فالذكرى الطحاوي رحمه الله أن ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأما الجهر بها فقد جاء في بعض الروايات جاء من الرواية نعيم المجمر أو المجمر فيما رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صليت ورأى أبي هريرة فقرأ باسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الرواية رواية نعيم حكم عليها جمع من أهل العلم الشذوذ بل قال الطحاوي رحمه الله بأنه تفرد بها من بين ثمانمائة من أصحاب أبي هريرة من بين صاحب وتابع من بين صاحب وتابع وذكر بعض أهل العلم أنه على فرض صحة هذا على فرض صحته فإنه لا يلزم منه أن كل ما فعله قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال إني لا أشبهكم فتحدث عن المجموع لكن على كل حال في مثل هذه الأمور يكفي بيان ضعف الرواية ولا شك أن الروايات الصحيحة المشهورة في الصحيحين وفي غيرهما تدل دلالة واضحة على ترك على ترك الجهر بالبسملة و. قال وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أنس رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين ومع ذلك ما سمعه يجهر بها وكذلك أيضا صلى مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم خمسا وعشرين سنة ومع ذلك ما سمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ومثل هذا لا يقال فيه إنه كان يصلي بعيدا لأنه صغير ولم يكن من أولي الأحلام والنهى فيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما صلى خلف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم يكونوا بعد ذلك قد جاوز قد جاوز سنا حتى صار في عداد أولي الأحلام والنهى جاوز الصغر نعم فالجواب بمثل هذا والله تعالى أعلم لا يخلو من إشكال ولاحظوا الرواية الأولى كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يدل على ترك الجهر ولا يدل على الإسقاط والرواية الثانية فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يدل على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 أنهم يسقطونها لا يذكرونها لا سرا ولا جهرا ولكن هل هو صريح في هذا هل هو صريح الجواب لا ليس بصريح لأنهم يقول فكانوا يستفتحون لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني فيما فيما يسمعه المأمو نعم لا يذكرون ذلك أي لا يجهرون به لا يسمعون من خلفهم وأما إذا قرأوها سراً فما يدريه أنهم قرأوها أو لم يقرأوها نعم وعلى كل حال الروايات الواردة في مسألة الجهر عامة الروايات تدل على ترك الجهر على ترك الجهر وما جاء كرواية نعيم فمثل هذا يمكن أن يحكم عليه بأنه ضعيف يحكم عليه بالضعف ولا يعارض هذه الروايات الصحيحة ومن صحح بعض الروايات اعتبر ذلك من قبيل من قبيل الاضطراب اعتبر ما ورد في الجهر وعدم الجهر أنه من قبيل الاضطراب وأنس رضي الله تعالى عنه سؤل عن الجهر بها وقال للسائل قد سألتني عن شيء لم يسألني عنه أحد قبلك وقد كبرت وذكر أنه نسي لا يتذكر شيئا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعض أهل العلم كابن البر رحمه الله بأن هذه الأدلة لا لا تكون حجة لأحد الفريقين على الآخر من قال بترك الجهر ومن قال بأنه يجهر وحكم عليها بالاضطراب وعلى كل حال هذه الرواية التي عند مسلم قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أخذ بها بعض أهل العلم وقال إنها لا تذكر البسملة أصلاً لأنها أصلا ليست من الفاتحة و... وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قراءها والأصل عدم القراءة وهذا لا يخلو من إشكال ومن أهل العلم من قال بأنه لا يجهر بها مطلقا في الصلاة لا يسمعهم ذلك في الصلاة الجهرية وأما الصلاة السرية فإنه لا يجهر بشيء من القراءة أصلاً نعم وهذا الذي ذهب إليه الممالك رحمه الله واحتج له بعمل أهل المدينة يقول مثل هذا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا عرف واشتهر وتتابع الناس على العمل به فلم يترك بمعنى أن الناس كانوا في زمن الإمام مالك ما يجهرون في المدينة بالبسملة ومسألة العمل عمل أهل المدينة الاحتجاج بعمل أهل المدينة وتحقيق مذهب الإمام مالك في ذلك تجدونه في كلام جيد لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في رسالة صغيرة رسالة في عمل أهل المدينة وأن الإمام مالك رحمه الله كان يفصل وأنه يحتج به في الأمور الظاهرة كالمكايل والموازين وما لا يخفى مثل الأذان ونحو هذا يعرفه الناس يتلقاه الصغار عن الكبار والأبناء عن الآباء فعلى كل حال ومن أهل العلم من يقول بأنها تقرأ في السر ولكنه لا يجهر بها لا يجهر بها باعتبار أنها آية من سورة الفاتحة وهذا بناء على بعض القراءات ولا شك أن من قرأ بمثل تلك القراءة فإنه لا يسقطها بحال من الأحوال ولا يكون قد أسقط آية من الفاتحة وهي سبع آيات وكذلك أيضا على القول بأنها نزلت للفصل بين السور للفصل بين السور فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في ابتداء السور ولما نزلت عليه سورة الكوثر كما في حديث أنس أنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرنا إذ أغفى إغفاءً ثم أفاق وهو يضحك ثم قال أنزلت علي آن فانسورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر إلى آخره فقرأ البسمة فعلى كل حال ومن أهل العلم فرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، فقال إن قرأ في الصلاة الجاهرية جهر بها، وإن كانت صلاته سرية أسر بها، باعتبار أنها آية من الفاتحة، ولذلك تجدون الإمام الشافعي رحمه الله يرى الجهر بها في الجاهرية والإصرار في السرية باعتبار أنها آية من الفاتحة وكان الشافعي رحمه الله يقرأ بقراءة بن كثير وهي قراءة أهل مكة والشافعي في عداد في عداد أهل مكة الشافعي في عداد أهل مكة فكان يقرأ بقراءة بن كثير وعلى قراءة بن كثير البسمة من الفاتحة وذكرنا لكم أنه لا ملزمة بين مسألة الجهر وبين كونها آية من الفاتحة أو ليست منها. لأن المعول في ذلك على فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل العلم النظر إلى الروايات التي وردت في الجهر والإسرار وقال هو مخير له أن يجهر وله أن يسر مخير بينهما كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول إسحاق بالرهوية وابن القيم رحمه الله قال بقريب من هذا قال بقول قريب من هذا القول قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها وأسر بها صحح بعض الروايات في الجهر جهر وأسر ولم يكن يجهر في الصلوات الخمس لكن ثبت عنه الجهر نعم فيكون ذلك من السنة أحيانا نعم أحيانا والعلم عند الله تبارك وتعالى وعلى كل حال من أخذ بهذه الروايات الصحيحة الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما ورأى أن باقي الروايات لا تصح جيد. فإنه يقول لا يسن الجهر بالبسملة لا يسن الجهر بها وإنما يسر وأما مسألة كونه يقرأها سرا فالأحوط للإنسان ألا يسقطها ألا يسقطها للاعتبار الذي ذكرته كونها آية من الفاتحة نعم أو للفصل بين السور أن النبي كان يقرأها في أول في أول السورة إلا على بعض الأحرف التي تسقط فيها البسمة بين السور. والله تعالى أعلم. نعم سيدنا. قال باب سجود السه. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.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 فقالوا قصرة الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرة الصلاة قال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فنبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال ثم سلم باب سجود السهو ذكر فيه حديثين حديث أبي هرير رضي الله عنه وحديث عبد الله ابن بحينة والأحاديث الواردة في سجود السهو في الصحيحين وفي غيرهما أكثر من هذا وذكرت لكم في المرة الماضية أن الكلام في هذا الباب يحتاج إلى جمع الروايات ثم بعد ذلك النظر في هذه الروايات ودلالاتها ثم بعد ذلك استخراج الحكم منها وسأرجع الكلام على هذه القضية بعد النظر في هذه الأحاديث والكلام على بعض معانيها وفقها ثم أورد الروايات المتعلقة بهذا الموضوع ثم بعد ذلك نحاول أن نخرج بنتيجة في هذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا هو من أشهر الأحاديث الواردة في سجود السهو وفيه فوائد كثيرة في السهو وفي غير السهو حتى إن بعض أهل العلم كابن العربي رحمه الله استنبط منه مئة وخمسين فائدة أو مسألة وهذا ليس بمستغرب يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي والمقصود بالعشي يعني وقت الظهر والعصر قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا يعني أن أبا هريرة حددها الظهر أو العصر في صحيح مسلم إما الظهر وإما العصر وفي البخاري الظهر أو العصر وفي الصحيحين ورد أنها الظهر من غير من غير شك وفي رواية أيضا في الصحيحين أنها العصر وفي رواية عند النسائي أن الذي قال ذلك قال نسيت هو أبو هريرة فهذا لا يؤثر كون هذه الصلاة هي صلاة الظهر أو صلاة العصر وكون الذي نسي هو ابن سيرين أو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فمن أهل العلم من رجح رواية الصحيحين على رواية النسائي وقال الذي نسي هو ابن سيرين ومن أهل العلم حاول أن يجمع وقالوا بأن أبا هرير رضي الله عنه قد يكون حدث به على الجزم في بعض الأوقات ثم بعد ذلك وقع له نسيان فذكره على الشك فرواه بعضهم عنه بالجزم ورواه بعضهم عنه بالشك على اختلاف الأوقات التي روى فيها هذا الحديث فالصحابي قد يروي لسيما مثل أبي هريض رضي الله عنه راوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي الحديث مرارا ولسيما مع طول المدة التي عاشها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيتلقاه عنه التابعون ويسألونه عن هذا فقد ينسى الإنسان والإنسان قد ينسى بعض الأشياء الواضحة جدا وقد يصيبه شيء من الذهول قد ينسى بعض الأشياء التي يرددها في يومه وليلته يصيبه الذهول عنها وينساها ولا يدري كيف كان يقول أذكار بعد الصلاة قد يحصل له التباس في اللفظ والعبارة بل أكثر من هذا بل قد يقول الإنسان قال الله تعالى ويأتي بحديث وليس بحديث قدسي ما هو حديث قدسي وينبه ويعيد ويقول قال الله تعالى وينبه يقول قال الله تعالى وهذا يحصل من بعض كبار العلماء ومسجل بأشطة حديث المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون يقول الله تعالى والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون قال هذا حديث يقول قال الله تعالى والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون عالم كبير جبل هذا يحصل وأما المسائل التي ترد قليلا أو لا يحدث بها إلا قليلا حديث أو نحو هذا فهذا سرعان ما ينساه هذا الإنسان ولذلك لو جاء الإنسان يحاول أن يستعرض بعض ما ورد مثلا في أحكام الحج قد لا يستحضر كثيرا من الأشياء التي كان لربما يحفظها وهكذا عند التطبيق والعمل يصيبه الذهول ويخطئ في أشياء ما كان يظن أنه يخطئ فيها في الصلاة وفي الحج وفي سائر العبادات فعلى كل حال الحافظ بن حجر رحمه الله رجح أنها صلاة العصر لحديث عمران بن حسين في قصة دي اليدين باعتبار أن القصة واحدة سيأتي أينما أعرض الأحاديث سأذكر حديث عمران وفيه بعض المفارقة لكن على كل حال بعض أهل العلم قالوا إن حديث عمران بن حسين لأن الرجل الذي تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الخرباق وهو ذو اليدين فبعض أهل العلم قال الواقعة واحدة وحديث عمران ليس فيه شك أنها صلاة العصر فقالوا هي صلاة العصر وهذا الذي ذهب الحافظ ابن حجر خلافا لمن قال إنهما واقعتان كابن خزيمة رحمه الله لأنه سيأتي في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاة العصر لثالثة أو لثلاث ركعات صلىها صلى ثلاث ثم سلم وهنا أن النبي صلى ركعتين يقول فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان يعني وجد سبب يجعله صلى الله عليه وسلم يكون بهذه المثابة لكن لم يطلعوا عليه والإنسان يمر عليه أشياء إما بسبب تصرف بعض المصلين نعم أو بسبب شيء بلغه نعم أو شيء رآه فيثير ذلك في نفسه شيئا من الغضب والناس الذين لا يعلمون قد يتساءلون أو يستغربون إذا رأوا آثار ذلك عليه لكن يجب على الناس أن يعرفوا وأن يقدروا أن الإنسان يعرض له أشياء كثيرة مما يثير الغضب في النفس أو الحزن أو نحو هذا ولا يصح من الناس أنهم يطلبوا من الإنسان دائما أن يكون في حال مستقرة طيلة عمره في جميع الأوقات التي يأتونه بها أنه يكون في حالة من الرضا والارتياح والسرور والانشراح وما أشبه ذلك أبدا هذا يأتي ويخبر بمنكم وهذا يأتي ويخبر به مصيبة وهذا يأتي فيحزن الإنسان أو يغضب ويأتي آخر ولو لا يجد تلك الطلاقة ذاك فيتساءل ماذا وقع مني ولماذا لم أستقبل بما كنت أستقبل به ويؤثر هذا في نفسه وبعض الناس تكبر هذه في نفسه وقد ينقطع أصلاً المجالس العلم ويحرم نفسه كثيراً من الخير والفائدة ويظن أنه مقصود بهذا اعتاد أن يستقبل بشيء من الطلاقة واللطافة وكذا وأشكل عليه فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قام بهذه كأنه غضبان وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك ذين أصابعه شبك ذين أصابعه نعم والإمام البخاري رحمه الله بواب على هذا باب شبك الأصابع في المسجد لأنه ورد النهي عن هذا وجاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا خلفت في قوم مرجت عهودهم حتى صاروا هكذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابعه، وهو في المسجد بعد الصلاة ووجه الجمع في هذا والله تعالى أعلم أنه يجوز التشبيك في المسجد بعد الصلاة ولا يشبك من كان ينتظر الصلاة، لكن لو كان بعد الصلاة ينتظر الصلاة التي بعدها لا يشبك، لماذا؟ لأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وأما إذا كان لا ينتظر الصلاة فإن يشبك بين أصابعه بعدها. ولا يشبك فيها ولا يشبك قبلها وهو ينتظرها أو في الطريق إليها لأنه ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد خرجت السرعان يعني من الناس من كان مستعجلا وبادر إلى الخروج يكون هؤلاء قد فارقوا المسجد. فقالوا قاصرة الصلاة وضبطه بعضهم قصرة الصلاة يضبط بهذا وبهذا قاصرة وقصرة نعم فقالوا قصرة الصلاة لأنهم في زمن التشريع والنبي صلى الله عليه وسلم قد ينزل عليه بعض الأحكام والنسخ فوقع عندهم هذا التساؤل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كما في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لهم عليه الصلاة والسلام إنه لو حدث في الصلاة شيء في حادثة أخرى أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني إذا نسيت فذكروني فهم بعد هذا إذا حصل شيء يذكرونه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يحصل لهم مثل هذا الالتباس فلعل هذا الذي وقع في حديث أبي هريرة يكون قد وقع قبل أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قالوا قصرة الصلاة وهذا يؤخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم انصرف منها بعد ما صلى ركعتين أن من انصرف عن الصلاة ساهيا فإنه لا شيء عليه لا شيء عليه ويمكن أن يلحق به الجاهل يلحق به الجاهل لو أن أحدا صلى خلف إمام يتم وهو مسافر صلى ركعتين بمعنى أنه نوى الانفصال حينما جلس الإمام للتشهد الأول أو هو أدركه في ركعتين فصلى معه ثم سلم معه فهل يقال لهذا أعد الصلاة ولا يقال قم وأتي بركعتين نقول قم وأتي بركعتين ثم اسجد لسه جبرا جبر لهذا النقص والله تعالى أعلم ف ألاحظ هنا أنهم قالوا له قصرة الصلاة ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ الكلام المجاوبة هم سألوا قصرة صلاة هم زالوا في صلاة الآن الصلاة ما تمت سلم من ركعتين في الظهر أو العصر فصار هذا الكلام واقعا في الصلاة قالوا له قصرة الصلاة جاء ذو اليدين وقال يا رسول الله أنسيت أم قصرة الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر ثم قال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فأجابوه فهذا الكلام كله وقع في الصلاة فأخذ من هذا طائفة من أهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم بأن من تكلم في الصلاة ناسيا أن ذلك لا يبطل الصلاة من تكلم وهو في حال من السهو أو النسيان فإن ذلك لا يبطلها فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم كان يجزم أنه قد فرغ منها ولذلك قال كل ذلك لم يكن وذو اليدين حينما قال له ما قال في أول الأمر قاله وهو يتساءل هل قصرت أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فهذا قد يقال إنه لا يؤثر لأنه في حكم السهو لأنه لا يدري هل لكن قوله بعد ذلك بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن كما جاء في بعض رواية أنه قال بلى كان بعض ذلك أو كما جاء فهذا قاله بعد ما تأكد أن الصلاة ما قصرت وأن المسألة كانت بسبب السهو فتكلم ثم لما أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم كلمهم سألهم عما يقوله ذو اليدين فقالوا نعم وفي بعض الروايات أنهم أومأوا برؤوسهم فالحاصل أنه أنه أخذ جماعة من أهل العلم من هذا أن الكلام فيها سهوا لا يؤثر وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعروة والحسن الشعبي وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين وهذا القول الذي تدل عليه هذه الأدلة أن تكلم سهوا فإن ذلك لا يؤثر لا يضره نعم بل أخذ منه بعضهم كالأوزاعي رحمه الله أن الكلام فيها عمدا إن كان لمصلحتها فإنه لا يضرها منين أخذ هذا من كلام ذي اليدين بعد ما تأكد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض ذلك قد كان وكذلك لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نعم ف وفي الرواية الأخرى أنهم أومأ برؤوسهم فهذا لا يؤثر لكن يمكن يكون أومأ بعضهم برأسه وبعضهم قال نعم فعلى كل حال أما الكلام في الصلاة لمصلحتها من غير سهو كما في مثل هذه الحالة يعني لو أن إنسان يتكلم يقول للإمام نسيت الركوع أو نسيت السجود أنا فمثل هذا لمصلحة الصلاة ولكنه يبطلها ولكن ما هي الحالة التي لا يبطلها ما هي الحالة التي لا يبطلها حالة التي لا يبطلها فيما إذا سلم من سهو فالناس بين جازم وشاك وبين من لا يدري أصلا كم صلي الناس يتابع الإمام حتى يتوقف ويسلم فالسالة ماذا قرأ ما يدري ومسه الذي حصل لا يدري فإن قام الناس قام وإن جلسوا جلس وإن فاته بعد الصلاة فهو يتبع من جاء بجانبه فهو يدري كم صلى فالحاصل أن الناس حينما يسلم الإمام حينما يسلم الإمام من سهو ما الذي يحصل ما الذي يحصل سينبهونه على هذا كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا يقال إنهم كانوا يتوقعون النسخ لأن كلام دي اليدين بعد ما قالوا عليه وسلم كل ذلك لم يكن عرف أن المسألة ما فيها نسخ ثم خرج سرعان الناس سرعان الناس هؤلاء يتوقع أنهم ما يتكلمون يخرجون صامتين فالكلام الذي يحصل بعد الانصراف منها بسبب سهو لا يبطلها والشريعة ما جاءت بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم من تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت صلاته ومن تكلم لمصلحتها لم تبطل ما قال هذا والمظنون في مثل هذه الحالات أن الناس يتكلمون ويتناقشون هل قصرت ما قصرت وبعض الناس ما هو داري أصلا شو الموضوع يقول شو اللي حصل ايش اللي حصل ما هو يتكلم لمصلحته هو يسأل شو فيكم ليش قام هذا يصلي شاف بعض الناس يقوم يصلي لوحده إذا سلم الإمام يقول لماذا قام هذا يصلي هو ما داري أن صلى ركعتين جيد فمثل هؤلاء هل يقال تبطل صلاتهم مثل هذا الإنسان اللي جاي يستفتي بعد ما صلى خلف الإمام ركعتين وقصر الصلاة والإمام يتم نقول له قم فصلي لأن الجاهل مثل مثل الناس والساهي قم فصلي وقد يكون تكلم أو جاي يسأل ف... فعلى كل حال إذا حصل كلام بعد الانصراف منها بسبب السهو فإنه لا يبطلها والله تعالى أعلم لا يبطلها طيب الآن هذه التصرفات التي تحصل بعد الانصراف منها سهوى هل يفرق فيها بين القليل والكثير فيقال الكثير يبطل والقليل لا يبطل الذي دل عليه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها فهذا وخرج سرعان الناس وهذه كلها أفعال خارجة عن جنس الصلاة وعند أبي داود من حديث عمران بن حسين في رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم دخل الحجرة فقام إليه رجل قال له الخرباق وهو ذو اليدين فقال أقصرة الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا يجر لداءه وعند مسلم أنه أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه فمثل هذه التصرفات الآن خارج عن الصلاة ليست من جنس الصلاة ودخل الحجرة وخرج سرعان الناس فمثل هذه الأشياء لا يقال إنها لا يقال إنها تبطلها والله تعالى أعلم يقول في القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي يعني لما رأوا عليه من مظاهر الغضب وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين وهذا هو الخرباق السلمي وهو غير ذي الشمالين فقد ورد أيضا ذكر ذي الشمالين في قصة أخرى في السهو لكنه قد استشهد أو قد استشهد في غزوة بدر أعني ذا الشمالين رضي الله تعالى عنه وأما اليدين فقد عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه وابو هريره رضي الله عنه فيما يدل علي ظاهر هذه الرواية وروايات الأخرى أنه كان حاضرا للقصة وأبو هريض متى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو والنبي صلى الله عليه وسلم وين كان في خيبر وخيبر متى كانت في السابعة وليست في السادسة في السابعة نعم صلح حديبيه اللي كان في السادسة وأبو هريض قدم بعده والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر نعم. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرة الصلاة أو قصرة الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى تقدم فصلى ما ترك تقدم صلى ما ترك بعد ما دخل الحجرة في حديث عمران وفي هذا الحديث ذهب واتكأ وخرج صراعان الناس إلى آخره هل هذا فصل طويل ولا قصير متى نقول للإنسان إذا حصل منه مثل هذا السهو بأن عليه أن يبني على الصلاة السابقة ومتى نقول أعد الصلاة من جديد لو أن أحد الآن ممن صلى معنا المغرب لو أن الإمام صلى ركعتين وسلم وخرج سرعان الناس ولم يعلموا لم يشعروا بهذا ثم جاءوا لصلاة العشاء وأخبرناهم هل يعيدون الصلاة من جديد صلاة المغرب ولا يأتون بركعة ويسجدون لسه مثلا لحظت أحيانا يحصل لغط وجدل ومناقشات ولا يخرجون بنتيجة نحن تصير مشكلة في المسجد لأن الإمام وقع له تصرفات متعددة أحيانا يصير مثل هذا قد شاهد في بعض المساجد شيئا من هذا وتحتاج مدة جيد حتى تستوعب ما حصل لأنها شيء غريب شيء غريب يعني صلى بنا رجل مرة الإمام ثم يبدو أنه تذكر أنه غير متوضع أو أنه انتقض وضوءه ثم خرج من المسجد وقدم المؤذن والمؤذن شاب طالب في أولى شريعة فتقدم وارتبك تقدم وارتبك الإمام الآن قام من الركعة الأولى قام من الركعة الأولى وقدم هذا هذا كان مفترض أن يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة نعم ونحن في صلاة المغرب فماذا حصل؟ هذا الإمام لا أدري كيف فعل نحن لم نشعر بأصلا ذهب الإمام قال الله أكبر فقمنا من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية فما شعرنا إلا الله أكبر ولا ندري وين نذهب هل هو أعاد التكبير مرة ثانية وهو قائم ولا إنه ركع نسي نسل يقرأ ولا ما الذي حصل فارتبك الناس فمنهم من ظن أنها تكبير ثانية وظل واقفا نسل الجامع ومنهم من كان قريبا منه ورأاه ساجدا فسجد معه ومنهم من ركع ثم قال سمع الله لمن حمده فقال الله أكبر ثم قام يقرأ قام يقرأ لاحظ ما سجد سجدتين سجد واحدة فأنت مشغول بالأمر الأول والناس بين قائم وراكع وساجد وإذا هو يقرأ أنت لم تستوعب الأمر الأول حتى تستوعب الأمر الثاني ما الذي حصل هي سجدة واحدة ولا سجدتين فما كنت تعلم أنه ساجد فبعد الصلاة بدأ الناس اللي يقول يسجد للسهو واللي يقول يقوم يأتي بركعة واللي يقول تعاد الصلاة وإيش الموضوع ما الذي حصل منه بالضبط هو فتح فما ولا يدري ماذا يصنع وحصل جدل ولغط في المسجد ثم دخل الإمام قال ما الذي حصل لماذا أنتم تختلفون وكذا؟ فقال بعضهم ترك ركعة، وقال بعضهم ترك سجدة، وقال بعضهم ترك قراءة الفاتحة، فقال فجاء بسرعه يبغى يتقدم ولا أدري ماذا كان يريد أن يصنع قبل ننتظر لحظة خلنا ننظر شو اللي حصل من الإمام بالضبط، شتصرفات اللي عملها إنه يبدو أنك خرجت وهو سجد يمكن أو ركع أو كبر مرة ثانية أو ما الذي حصل؟ فبعد الاستقصاء والسؤال اللي كانوا خلف الإمام وكذا تبين أنه سجد مباشرة ثم قام مباشرة سجدة واحدة بدون جلسة بين السجدتين وبدون سجدة ثانية وقام يقرأ فمثل هذه الأشياء يقع عند الناس فيها أحيانا ارتباس لا يدرون فيحتاج مدة يعني جلسوا يتناقشون مدة بعد الصلاة حتى يعرف كثير من ناس خرجوا أصلا ما هم دارين في الموضوع نعم، فمثل هذا هؤلاء لي خرجوا ماذا يصنع لهم ماذا يقال لهم أعيده ولا فمثل هذه الأشياء تحتاج إلى متى نبني على ما سبق بعض العلماء قال إن طال الفصل وقيده بقيد قال وانتقض وضوءه إن طال الفصل وانتقض وضوءه فيعيد الصلاة من جديد وإن لم ينتقض وضوءه حتى مع طول الفصل فيبني على ما سبق سواء خرج من المسجد أو لم يخرج من المسجد العبرة نعم العبرة بانتقاض الوضوء مع طول الفصل إن طال مع انتقاض الوضوء أعد جيد وإن طال مع عدم انتقاض الوضوء فإنه لا يعيد وبهذا قال الشيخ الإمام مالك ربيع وبعضهم قال المعتبر في ذلك طول الفصل وقصر الفصل واختلفوا في الضابط ما ضابط طول الفصل وقصر الفصل بعضهم قال قصر الفصل بمقدار ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الضابط سخرج سرعان الناس والبقية ما خرجوا تكى على جذع أو دخل الحجرة فجاءه ذو اليدين وقال له ف... نعم وبعضهم قال يعرف طول الفصل وقصر الفصل بالعرف عرفا طال عرفا او قصر عرفا وهذا يصعب ضبطه العرف في هذه المسألة كم عشر دقائق ولا ربع ساعة ولا نصف ساعة والعرف في كل شيء بحسبه نعم يقولوا ما لم يطل عرفا وبعضهم قال مقدار ركعة وهذا لا دليل عليه وإنما حاولوا أن يقدروا شيئا لا يقنو كثيرا وبعضهم قال مقدار الصلاة فإن زاد فهذا طول الفصل وبعضهم يقول ما دام في المسجد فإنه يبني على ما سبق وإن خرج من المسجد لم يبني وبعضهم قال إن تكلم بكلام خارجي أعاد من جديد وإلا بنى على ما سبق والحديث يرد يرد ذلك نعم وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله قال ليس عندنا دليل على أنه يعيد من جديد جاء ونبه النبي صلى الله عليه وسلم فبنى على صلاته السابقة فمتى ما نبه قام وصلى. ما بقي ولا يحد هذا بعرف ولا يحد بطول فصل ولا بق ولا بقصره وإنما العبرة أنه متى ما نبه تنبه فتنبه صلى وبنى على ما سبق وهذا قول أيضاً لقول للشافعي وأحمد قول للشافعي وأحمد طيب لاحظوا هنا قال فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر كبر وسجد الآن لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كم صلى ركعة صلى ركعتين صلى ركعتين والسجود هنا متى صار متى صار بعد السلام جدسه بعد السلام هذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو زيادة ولا نقص زيادة. من يقول زيادة زيادة إيش تسليم. زيادة تسليم وأنتم ماذا تقولون من يقول نقص طيب والبقية اجتمع فيه زيادة ونقص من يقول هذا جيد اجتمع فيه زيادة ونقص النقص أنه نقص ركعتين والزيادة أنه زاد تسليما بعد الثانية واضح فهذا الحديث يدل على أن قول من قال إذا اجتمع زيادة ونقص غلب جانب النقص أنه غير غير صحيح قلنا نجتمع زيادة ونقص فغلب جانب غلب جانب الزيادة وهذا الحديث مع الحديث الذي بعده والحديث الأخرى العلماء مختلفون غاية الاختلاف في محل السجود فمنهم من يقول كله قبل السلام كالشافعي رحمه الله كله قبل السلام قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد سأذكره إن شاء الله بعد عند عند استعراض الأحاديث الواردة في الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد قبل أيه وسلم وخلص السجود يكون قبل السلام هذا خطاب طيب ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسجد بعد السلام بعد ما سلمت حديث أبي هريرة قالوا هذا نسخ نسخ لماذا نسخ قالوا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اللي جاء بهذا الحديث لرواه هذا الحديث أبو سعيد من صغار الصحابة نعم طيب أنس رضي الله عنه من صغار الصحابة ولا من كبار الصحابة نعم من صغار الصحابة وأبو هريرة أسلم عام أو قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر في السنة السابعة ثم حتى ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رووا صغار الصحابة مثلا مثل أبي سعيد في أنه يسجد قبل السلام فإنه قد يكون رواه عن صحابي آخر ولذلك في باب النسخ لا يعتمد على تأخر إسلام الصحابي أو صغر سنه ليه؟ لأنه قد يكون روى عن غيره وهذا أمر معروف وإنما معرفة التاريخ عند التعارض وعدم إمكان الجمع وإلا فإن الجمع مطلوب ما أمكن لأن الجمع فيه إعمال للروايات والحكم بالنسخ أو الترجيح فيه إهدار لبعضها وهنا يمكن الجمع يمكن الجمع فال وعندنا خطاب آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يسجد بعد السلام كما سيأتي نعم يسجد بعد السلام فعلى كل حال ومن أهل العلم من قال كله بعد السلام كابي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى خمس ركعات سهوا وسجد بعد السلام وفي حديث ابن مسعود في زيادة في بعض الروايات إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين هذا خطاب وأمر أن يكون بعد السلام والجواب عن هذا مثل الذي قبله أقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سجد قبل السلام وأمر أن يسجد قبل السلام كما في حديث سعيد السابق ومن أهل العلم فصل في هذه المسألة وحاول أن يجمع الروايات ومنهم من قال بالجمع بين هذه الروايات واختلف طريقتهم في هذا الجمع فبعض أهل العلم قال ذكر قاعدة قال ما كان لنقص فهو قبل السلام وما كان لزيادة فهو بعد السلام وهذا هذا قول يسهل على العامة وفيه جمع بين الروايات أحسن من قول من قال بأنه كله قبل السلام أو قول من قال بأنه بعد السلام فهذا فيه جمع بين الروايات لكنه ينقصه بعض الشيء مما يحتاج إلى أن يكمل به يعني إذا شك مثلا ماذا يصنع والروايات التي عندنا يبني على اليقين أو يبني على غلبة الظن كما سيأتي فتارة ذكر أنه يسجد قبل السلام وتارة ذكر أنه يسجد بعد السلام ويأتي الإشارة إلى هذا استعراض الروايات رواية الرواية يتبين منه أن هذا القول تخالفه بعض الروايات أنه غير دقيق وممن قال بالجمع أيضا يعني قول السابق قول الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله أيضا قال بالجمع ولكن الرواية المشهورة عنه أنه جعل أن الأصل في السجود قبل السلام لأنه يجبر ما حصل في الصلاة من نقص وخلل وأن الأصل في الجابر أن يكون من المجبور أن يكون منه فالأصل عنده أنه قبل السلام إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع أنه سجد بعد السلام فيلتزم بذلك إلا ما ورد أنه سجد فيه بعد السلام نعم، فهذا يكون مستثنى للدليل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال بمثل هذا، لكن قال فيما لم يرد فيه شيء ما جعل الأصل قبل السلام، قال ما ورد عن الرسول بعد السلام فبعد السلام، وما ورد قبله فقبله. وما لم يرد فيه شيء فإنه يكون مخيرا يكون مخيرا إن سجد ما عندنا دليل على أحد هذين الأمرين ومن أهل العلم قال إنه مخير مطلقا لأن يمس ثبت عنه سجد قبل السلام وثبت عنه سجد بعد السلام ونظروا إلى حديث أبي هرير رضي الله عنه هنا أنه ناقص من الصلاة ركعتين فسجد قبل فسجد بعد السلام. قالوا هذا نقص. أكون النبي صلى بهذا تارة وهذا تارة؟ فدل على أن الإنسان مخير. ولكن يشكل على هذا الروايات التي جاء الأمر بها تحديد السجود أنه قبل السلام أو بعد السلام. ولكن يمكن أن يقال إنه مخير إلا في حال إلا في حال الشك. فقد يخرج من الإشكال الوارد على هذا القول بهذه بهذا الجواب قد نعم وعلى كل حال نستعرض روايات ويكون إن شاء الله مزيد من الإضاح يقول ثم سلم ثم كبر هذا دل على أنه يشرع للإنسان أن يكبر للسهو يكبر للسهو وهذا نقل عليه بعض أهل العلم الإجماع قال وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر طبعا في سجود السهو هل هناك ذكر معين يقوله الإنسان خاص بالسهو ولا يقول سبحان رب الأعلى كما يقول في السجود نعم, نعم ما عندنا ذكر خاص للسهو يقول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر الآن لاحظ الأشياء التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هنا ما الذي وقع؟ وقع له أنه سلم من ركعتين وزيادة سلام هذه وتكلم ودخل أو ذهب واتكع على هذا فهذه جملة أشياء وقعت فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجودا واحدا فدل ذلك على أن, ال... أن الإنسان إذا وقع له أكثر من سهو في الصلاة فلا يسجد لكل سهو سجودا وإنما سجود واحد عن الجميع سواء كان السهو من جنس واحد أو كان من أجناس متعددة واضح ويدل عليه حديث أيضاً عبد الله بن محينة كما سيأتي إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وفي ضمنه ترك الجلوس وفي ضمنه التشهد الأول. وقام إلى إلى الثالثة ويكون قد ترك تكبيره ولا لا؟ لأن إذا جلست شاهد الأول يكبر ويجلس ثم يكبر ويقوم فالنم السلام كبر وقام مباشرة فهذه ثلاثة أشياء ومع ذلك سجد سجودا واحدا فلا يعدد السجود وهذا هو قول الجمهور نعم طيب قال فربما سألوه اللي قال فربما سألوه هو أيوب السختياني أحد رواة الحديث فربما سألوه سألوا من ابن سيرين ابن سيرين ثم سلم يعني هنا ما ذكر التسليم ذكرنا سجد سجدتين وما ذكر التسليم ثم سلم قال يعني من ابن سيرين فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم فيكون سجود السهو بعده سلام ولكن هل يكون بعده تشهد؟ الجواب لا لا يكون بعده تشهد لا يكون بعده تشهد وما ورد من أنه يتشهد لا يصح تفضل نعم وعن عبد الله بن محيت وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم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 يقول وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القائل بأنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الرحمن الأعرج أحد رواة الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولاين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم الناس يقومون متابعة للإمام في مثل هذا في ترك التشهد قبل أن يسلم ثم سلم هذه الحالة لأمامنا الآن هل هي نقص أو زيادة أو اجتمع فيها نقص زيادة نقص فقط فهنا سجد, سجد قبل السلام والأشياء التي سهى عنها ذكرنا أنها ثلاث أشياء اجتمعت فيه وسجد سجودا سجود السلام وسجدتين فقط ولم يكرر ذلك وهذا هو الموضع الثاني الذي سهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم سهى خمس مرات ولعل هذا يتضح من خلال الروايات التي سنعرضها نعم الآن نستعرض الروايات انظر إلى الروايات وتابعوا معي وحكموا كل رواية ماذا تضمنت الرواية الأولى وهي حديث عبد الله بن بحينة جيد حديث عبد الله بن بحينة صلى بهم الظهر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أختصر صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس هذا الحديث اللي قرأناه آنفا فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم هذا نقص والسجود متى كان؟ قبل السلام قبل السلام هذه حالة رقم واحد الآن طيب حديث أبي هريرة الذي مضى صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم إلى أن قال فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متى كان السجود؟ بعد السلام هذا ماذا نقول فيه؟ نقص أو زيادة؟ أو زيادة ونقص؟ زيادة ونقص مع أنه يمكن لقائل أن يقول أنه أنه من قبيل النقص صلى وسلم من ركعتين جيد لكن قل الآن أنه زيادة ونقص فكان السلام فكان السجود بعد بعد السلام طيب الحديث الثالث حديث عمران ابن حسين وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصرة فسلم في ثلاث ركعات جيد بثلاث ركعات فصلى ركعة ثم سلّم ثم سجد سجدتين ثم سلم متى سجد بعد السلام فهذا ماذا يقال فيه سيادة ونقص طبعا هذا الذي قال فيه جمع من أهل العلم إنه هذا واقعة واحدة ما رواه أبو هريرة وما رواه عمران بن الحصين لكن هنا قال سلم في ثلاث ركعات بعضهم قال يعني وهو مستقبل للركعة الثالثة هكذا أوله بعضهم ومن نظر إلى مثل هذا كابن خزيمة قال بأن الواقعتين متغايرتان مختلفتان فالحاصل هذا من ناحية الحكم كحديث أبي هريرة اجتمع فيه زيادة ونقص. سواء قلنا إنها واقعة واحدة أو قلنا أكثر من واقعة بل إذا قلنا إنها أكثر من واقعة فهذا أقوى في التدليل على أنه إن وجد إذا قلنا في زيادة ونقص على أنه إن ينظر إلى جانب الزيادة، فيسجد بعد السلام. طيب الحديث الرابع، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم و النخعي حضرات الحديث الإسناد. يقول قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص.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 يبني على غلبة الظن وليس على اليقين. يقول ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. نعم. وفي رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهرة خمسة. فقيل له أزيدة في الصلاة؟ لاحظ هنا قال لا أدري أز أزاد أم نقص. نعم. فقال صلّاها خمسة. فقيل له صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم طبعا هذه الحالة عندنا تعتبر حديث ابن مسعود تعتبر إيش زيادة زادة خامسة في مثل هذه الحالة لا يتصور إلا أن يكون السجود متى بعد السلام صلى خمس ركعات وسألوه بعد ما صلى وسلم هل يمكن أن يستدرك ويكون السجود قبل السلام لا يمكن إلا أن يقول لهم لو كانت هذه الحالة يكون السجود فيها قبل السلام لقال لهم ذلك بينه لأنه لا يجوز آخر البيان عن وقت الحاجة ففزيادة هنا بعد بعد السلام في هذا الحديث نعم وعندنا أيضا الحديث الخامس وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لأن حديث أبي سعيد وحديث عبد الرحمن بن عوف هذا في من شك حديث الأربعة السابقة في من وقع له سهن في الصلاة حديث عبد الله بن بحينة وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله ابن مسعود ومن وعمران ابن حسين أربعة أحاديث كل ذلك في ساهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة طيب حديث أبي سعيد الخدري إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان الآن هذا في إيش في الشكل في الشك لاحظ الحديث الآخر السادس وهو حديث عبد الرحمن بن عوف وفيه إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة قال وليس سجدتين قبل قبل أن يسلم حديث عبد الرحمن بن عوف هذا عند أحمد والترمذي وأبي داوود وصححه النووي والألباني وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم كل ذلك أنه إذا وقع له شك بنى على اليقين وسجد متى قبل السلام وحديث ابن مسعود السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإذا شك أحدكم في الصلاة في فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين يسجد سجدتين بعد السلام بعد السلام فالآن إذا جينا نظرنا إلى هذه الأحاديث نعم فماذا يمكن أن نستخلص منها نقول الزيادة بعد السلام وإذا اجتمع زيادة ونقص متى بعد السلام والنقص قبل السلام النقص قبل السلام النقص قام من التشاهد الأول قام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأول أسقطت شاهد فمتى سجد حديث المغيرة بعد السلام حديث المغيرة عبد الله بن بحينا سجد قبل السلام سجد قبل السلام فالنقص دل عليه هذا الحديث أنه قبل السلام وإذا وقع له شك أنه يفرق يفرق جيد فعندنا حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد أنه إن بنى على اليقين سجد متى إذا بنا على اليقين سجد قبل السلام،, قبل السلام. وإذا بنا على غلبة الظن سجد بعد السلام، سجد بعد السلام. هذه الإمامة تناسب هذا المختصر، وإلا بسط الموضوع يحتاج إلى أكثر من هذا، بل يمكن أن يقدم في سجود السه دورة كاملة. جيد، ولكن نحن كما اتفقنا. أن نخرج هذا المختصر إلى مطولات ولو شرحنا كتابا آخر مثل البلوغ إن شاء الله قد أعرض لكم كل الروايات الواردة في هذا بمختلف الألفاظ جيد وما ذكرته هنا من الروايات المشهورة وما لم أذكره كل ذلك يعرض ويقارن بينه ويضع له تشجير أو جدول ثم بعد ذلك لكن لا يصلح أن نخرج هذا المختصر إلى هذا غاية ما يحتمله هذا فعلى كل حال لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم نعم وليسجد السجدتين قبل أن يسلم وأشبه ذلك فدل على أنه أن سجود السهو واجب ولا مسنون مستحب أنه واجب كذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع قول صلوا كما رأيتموني وصلي فدل على أن سجود السهو أنه واجب نعم أنه واجب وهذا قول الجمهور من أهل العلم نعم طيب من شك في الصلاة إذا شك الإنسان في صلاته هل يبني على غلبة الظن ولا يبني على اليقين نقول لعل الأقرب الله تعالى أعلم أنه إن كان عنده غلبة ظن بنى على غلبة الظن لأن هذا اللي دل علي حديث ابن مسعود فليتحرى وإن ما كان عنده غلبة ظن فإنه فإنه يبني على اليقين واليقين المقصود به إيش الأقل المقصود به الأقل نعم المقصود به الأقل طيب وبهذا نكون جمعنا بين حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد وعبد الرحمن ابن عوف الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال واحدة معينة صورة واحدة من السهو أنه مرة سجد قبل السلام ومرة بعد السلام كما لو ترك مثلا تشهد الأول أو صلى وسلم من ركعتين مرة يسد قبل السلام ومرة يسد يقول هذا لم ينقل أبدا الحالات متفاوته، فينبغى النظر في كل حالة. و... طيب حديث عبد الله بن محينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سهى ترك الجلوس للتشهد الأول. الإنسان إذا سهى عن التش عن التشهد الأول، ماذا يصنع؟ إما أن يكون قد انتصب قائما، وإما أن يكون في حال في حال القيام، ولا لا؟ طيب. إذا كان في حال القيام فإنه لا يرجع لا يرجع ويسقط الجلوس ويسقط التشهد في هذه الحال تشهد الأول وإن كان في حال القيام في حال القيام فإنه يرجع ويجلس ولا سجود عليه ليس عليه سجود، وهذا قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن المغيرة ابن شعبة لما صلى فقام من الركعتين قائما ترك جلوس الشهود الأول فقالوا له سبحان الله فأومأ وقال سبحان الله فهو قال سبحان الله أيضا يعني قوموا جيد فمضى في صلاته فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس سجد سجدتين وهو جالس ثم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى قائما من جلوسي فمضى في صلاته فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما لاحظ فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو وهو جالس وليسجد السجدتين وهو جالس وهذا الحديث قال عنه الألباني اسناده صحيح نعم طيب إذن إذا ما استتم جلس ولا يسجد لسه وإذا استتم لا يجلس ويسجد ويسجد لسه طيب من سهى خلف الإمام صلاة الجماعة صل سهى فيما صلى فيه خلف الإمام فما الحكم؟ لا يسجد قطعا لسهوله الصحابة كانوا يسهون خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن هؤلاء على عبر السنين هذه أن ما أحد منهم سهى خلف الإمام أفدا ومع ذلك ما علمه أن يسجدوا لكن لو أنه أدرك ركعتين خلف الإمام ثم قام يصلي لنفسه فسهى فيما أتمه فهو في حكم المنفرد فإنه, فإنه يسجد يسجد للسهو نعم طيب بقيت جزئيات وبقيت مسائل تتعلق بسجود السهو ولكن نحن نذكر ما يناسب بهذا المختصر وإلا بقيت مسائل بقيت مسائل والعلم لا يؤخذ دفعة واحدة وإنما يؤخذ على التدريج وهذه المسألة مسألة سجود السهو لما رأيتم من الأدلة تعتبر من المسائل الاجتهادية بل إن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يرى أن يعني ذكرنا بعض أهل العلم يرى التخير أنه مخير بل قال النووي رحمه الله نسب إلى الشافعية بأنه إن المسألة مسألة أفضلية قبل السلام أو بعد السلام، وكذلك ابن عبد البر حماة الله ونقل ذلك عن المالكي قال المسألة مسألة مفاضلة أحس لكن مثل شيخ الإسلام يقول من صلى أمر في المواضع أن يصمد قبل السلام وفي بعضها أن يصمد بعد السلام وفي بعضها سجد قبله وفي بعضها سجد بعده وقال صلى كما رأيتموني يصلي فقال لا يصح ولا يجزئ السجود قبل السلام إذا كان موضعه بعده ولا العكس لكن لو أن الإنسان أخطأ أو تأول واجتهد، فماذا ما أو استفتأ أو نحو هذا فلا إعادة عليه، لكن فيما يستقبل بعد ما عرف، فإنه يراعي مثل هذه الأمور، يراعي مثل هذه الأشياء، فهي مسألة اجتهادية، العلماء اختلفوا فيها هذا الاختلاف، ولم أذكر كل الأقوال، سرقت بعضها. وعلى كل حال إنما ذكرت طرفا منها لأصل إلى هذه النتيجة اللي أذكرها الآن وإلا لا لا أحب ذكر الخلاف أن هذه من المسائل لا أحب ذكر الخلاف في مثل هذه المختصرات فهي من المسائل الاجتهادية وذكرت لكم ضابط المسألة الاجتهادية من قبل ما لم يرد فيه دليل أصلا أو ورد فيه دليل خفي ما أخذه أو وردت فيها أدلة متنوعة قد يفهم من بعضها شيء وقد يفهم من بعضها شيء ناخذ فالعلماء تختلف أفهامهم بناء على ذلك مثل هذه المسألة فهذا الذي قد يرجحه نعم بعض أهل العلم يخالفه فيه غيره من آئمة وهم جبال في العلم وهذا الذي ذكرناه آنفا لا, لا, لا نقطع إطلاقا أنه هو القول الصحيح وإنما نقول لعله كذلك لعله الأقرب فيه جمع بين الأقوال فتبقى مسألة اجتهادية ليس عندنا فيها ما يرفع الخلاف والله تعالى اعلم سيكون هذا الدرس ان شاء الله هو آخر درس في هذا العام واذا راد الله لنا البقاء نعم في العام القادم يقول الاخ وين المؤذن اذا جاء الاقامة اخبرونيها يقول ما هي الدروس اللي ستقدم في الدورة العلمية المنهجية في هذا الصيف سيقدم إن شاء الله كالعادة الفقه العمدة وفي أيضا البلوغ وكذلك أيضا شرح الطحوية وسنطبعها إن شاء الله تعالى تحت الطبع الآن مثل نفسه في كتاب من هذه التي فيها فراغات تكتبون فيها ومرتبة جمعت فيها الأشياء المتشاكلة المتقاربة أو التي تدخل تحت باب واحد جمعت بعدما كانت مفرقة في بعض المواضع جمعت في مكان واحد جمعها الذي سيشرحه الشيخ أحمد القاضي وعرضها على بعض المشايخ مثل الشيخ عبد الله الغنيمان ولم يغير منها حرفا إنما فقط بعض الجمل التي تكون أحيانا ذكرت في أكثر من موضع بعض الأشياء ضم النظير إلى نظيره نعم وأعاد ترتيب بعض الأشياء لمتناثرة فقط ولم يغير حرفا فسيشرحها في أكثر من دورة إن شاء الله في أول الصيف وآخر الصيف ويمكن بداية الفصل الدراسي الأول هذا في أول الإجازة وهناك أشياء ستؤجل أثناء الفصل الدراسي مثل التفسير نجعلها خلال الفصل الدراسي لأن, مثل لأن الدورة ستكون سبوع واحد في أول إجازة بالعادة كنا نقدم الدورة في سبوعين فالآن ستكون سبوع واحد وسيكون درس البلوغ عند درسين والطحاوية عند درسين جيد فستكون مضغوطة بعض الشيء فأجلنا كذلك قواعد الأصول ومعاقد الفصول قد تشرح أثناء الفصل الدراسي إن شاء الله تعالى في نحو 25 مجلس أو قريب من هذا الله أعلم